وسببنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تتوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قَالُوا لَا تَخَصَّصُوا مِنَّا بَغْيَ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ فَخَاضُوا بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطُوا خَاضُوا بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطُطُوا اهْدِنَا إِلَى ثواء إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمت بتؤال نعجتك إلى نعاجه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 فغفرنا لَهُ ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى